الحمد لله الذي أدار الظهر بحكمته أياما وشهورا وتدارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وهو الذي جعل الليل والنهار قمتا لمن أراد أن يذكر أو أراد شقورا أحمده ربي على نعمة الاسلام وتوفيق الإيمان من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل ما سألناه وعطانا وله الحمد أولا وآخرا وله الحمد ظاهرا وباطلا لا يحصي أحد ثلاء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب حمدا ليس غيرك يحمدوا يا من له كل الخوائق تصمدوا أبواب كل مملك قد أوصدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير له ولا كفأ له لم يتخذ صاحبا ولا ولداء ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا تموت المداد في مهدها ويبقى لنا مبدأنا الخالد مراكب أهل الهوى أترعت نزولا ومرقبنا صاعد سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة عصمها فاسد إذا عبد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله بعثه الله على حين فتره من الرسل ودروس وانقطاع من السبل نصر الحق وكثر عبيده وخذل الباطن وأبنا جديدة جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إذا هما شفياني فما من سقية إلا بها سقياني فجئت إلى المعصوم حتى أعلني بشربة حق من هدى وبياني صلى الله على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة المتقبلة بإذن الله تعالى أما بعد أيها الإخوة الفضلاء أيتها الأخوات الفضليات فحياكم الله عز وجل وبياكم وطبتم وطاب من وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم أيها الأحبة الكرام حي الله هذه الوجوه والضاحة الأسارير فواحة الطيب كأفواه القوارير تغنيق طلعتها عن نبض منطقها والوجه يروي فصيح القول أحيانا في ليلة مزج السرور مساءها بصباحها وصباحها بمسائها زهراء يعبث عقدها بوشاحها وبعد في هذا اللقاء المباو جاءنا ضيف على ساق حضرنا فضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي رئيس جمعية أنصار السنة الأسبق فكل الشكر والتقدير والطرحيب له ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد رميته وأن يجعل خطواته في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه كما أرحب بفضيلة الحج الشيخ أحمد فهيم رئيس الجمعية الشرعية كما أرحب بأستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور وجيه الشيمي العميد لمعهد هداد الدعاء بالجمعية الشرعية كما أرحب بفضيلة الحج محمد سليم وهو لم يحضر حتى الآن ونحن في انتظار إن شاء الله كان أرحب بفضيلة الحج محمود توفيق نائب رئيس مجلس الإدارة فكل الشكر والتقدير والترحيب للسيادة الضيوف ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطاهر على طاعته. أن يجمعنا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه والآن مع كلمة تقديمية لفضيلة الشيخ محمد سيين والآن مع كلمة فضيلة الشيخ أحمد سيين فليتفضل مشكورة كيف تقديمك بالشيخ إن بسم الله أنا أعوذ بالله من الشيطان وجل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي وفقنا لهذا الخير العظيم وشرفنا وقرمنا بكتابه الكريم وجعلنا من أهل وأصحابه كلمة التوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك كله ولو الحمد كله بيده الأمر كله وإليه المصير كله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله نبي البر وإمام الهدى ورسول التقوى والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله بالغمة فتركها على المحجة البيضاء التي ليلها كنهرها لا يزيغ عنها إلا هالك أما الرعب فأيها الإخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعدنا في هذه الليلة أن نتشرف بأخينا الدكتور جالان المرخبي وأخينا الدكتور وغيه الشيمي أو عميد كلية معهد الدعاء هنا في الفيوم ونقول قبل كلمتهم في دقيقة الحمد لله الذي فرج عنا الهم والغم والقرب الذي عشناه سنوات طويلة فإن مع عشر يسرع والله كذب شأنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فتح علينا أو فتح لنا باب عظيم باب الأمل والرجاء في بداية مسيرة طيبة كريمة مستعيذ لها مكانة هذا الدين العظيم ونعطي هذا الدين شيئا من حقه علينا الذي شرفنا الله تعالى به فتح هذا الباب لكن نقول ان هذا الباب رغم انه فتح على مصر عيه الا انه بداية لطريق شاق طويل فالدنيا ليست داره راحة أو سعادة أو ما إلى ذلك وإنما هي طريق عمل وكفاح وجهاد وتحمل وصبر على ما فرضه الله تبارك وتعالى علينا وشرفنا به باب طويل يحتاج إلى الإيمان وإلى الإخلاص وإلى اليقظة وإلى المحبة وإلى التعاون وإلى الصبر وإلى الجهاد وإلى الأخوة في كل خطوة نخطوها نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى في هذا الطريق الطويل الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في مثل قوله أحكم الشفينة فإن البحر عميق وشتكثر الزاد فإن السفر طويل وخفف الحملة فإن العقبة كأود وأخلص العمل فإن الناقض بصير علينا إن شاء الله أن نعمل ونقلل هذا العمل بالأمل والرجاء والإخلاص لله سبحانه وتعالى والصبر على كل ما قضاه الله لنا فقضاه الله للمؤمن خير على كل حال إن أصبت سراء شكرة ونسبته ضراها صبرا فنسأل الله جل شامه أن يجعلنا من المجاهدين الصابرين المتقين الشاكرين المتحملين في سبيله مشقة هذا الطريق الطويل فأنه ليس طريقا ممهدا أو مملوءا بالورود وإننا كما نعلم طريق الجنة حزم بربوه وطريق النار سهل بشهوه حزن بربوة فلا بد ان نتحمل هذا الامر والله جل شانه يوفقنا جميعا والى فضيلة اخينا والدكتور فليتفضل ان شاء الله دور تفضل توكل تفضل تفضل دور ليك دكتور ساعات الدكتور ده هو حضرتك كلنا الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل حمد طيبا طاهرا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحافره لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وافترضها الله على جميع العباد فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي كلمة الإخلاص التي دعا الناس على ألسنة الرسل إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام وأساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن خير خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك شرح الله له صدرة ووضع عنه وزرة ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد يوم يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول خزانتها بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الطيب وهذا الجمع الطيب وهذه الجمعية المباركة وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا من جنده وخاصته وأن يحشرنا في الملأ الأعلى من أهل كرامته في دار كرامته. إنه ولي ذلك والقادر عليه حديثي معكم أحبتي في الله له عنوانان العنوان الأول الإسلام والسياسة بين الثابت والمتغير والعنوان الثاني لنفس الحديث الإسلام هو الحل إشكالية لا بد لها من حل. فأعيرون القلوب والاسماع. الإسلام دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لعباده المؤمنين. قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الفاسرين هذا هو الدين الذي اختاره الله وارتباه وجعله دينا لأوليائه في كل زمان ومكان من لدى آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتجلى هذا في حديث القرآن عن الإسلام كيف نعرف ديننا وكيف نحسن التعامل معه وكيف ندعو غيرنا إليه إنه الدين الذي على صراط مستقيم الذي يقود إلى جنات النعيم دين إبراهيم الخليل استمعوا إلى قول ربنا تبارك وتعالى عن الخليل إبراهيم وهو يرفع القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك فهذا إبراهيم وهذا إسماعيل يقولان في دعائهما وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ثم يدعوان الله أن يبعث في هذه البلدة المباركة التي أمر إبراهيم أن يرفع فيها قواعد البيت قال ربنا وابعث فيهم أي في أهل هذه البلدة الطيبة رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ثم قال ربنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم يرغب عن يعني يعرض عن يعني يرفض هذا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه لا يعرض عن هذا المنهج إلا سفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا فهو خليل الرحمن خليل رب العالمين ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذا هو الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يدين بالإسلام قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ثم تحدثنا الآيات عن وصية إبراهيم لبنيه وعن وصية حفيده يعقوب لبنيه ووصى بها إبراهيم بنيه اي بالاسلام بكلمة الإخلاص بكلمة التوحيد ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ايو وصى بها يعقوب بنيه الاثنة عشر ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنية ان الله اصطفى لكم الدين انه صفة الله انه خيرة الله ان الله اصطفى لكم الدين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 إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون وتسترسل الآيات تلك أمة قد خلت وأنتم أمة موجودة سيقول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 وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا هو دين إبراهيم ودين إسماعيل ودين إسحاق ودين يعقوب ودين يوسف وقد قال توفني مسلمة وألحقني بالصالحين إنه دين الله الحق إنه بداية السماء لأهل الأرض إنه صراط الله المستقيم هذا الدين الواحد المتفق في أصوله من توحيد الله عز وجل ربا والتوجه إليه وحده وعبادته وحده لا شريك له عرفناه ربا خالقا رزاقا مدبرا فارطبيناه معبودا ولم نشرك معه غيره ثم عرفناه بأسمائه الحسنى دعوناه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا مصداقا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ثم عرفنا ملائكة الملأ الأعلى من الملائكة عرفنا النبيين والمرسلين عرفنا الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله آمنا باليوم الآخر آمنا بالقدر خيره وشره هذه أصول الإيمان الستة لا يختلف عنها الدين أو لا يختلف عليها الدين في أي مرحلة من المراحلة وأذكر لكم خصة حدثت هنا في مصر ومجلة الأزهر شاهدة على هذه القصة منذ سنوات عديدة منذ أن كان شيخ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخا للأزهر أحد القساوسة في الكنيسة المصرية أرسل خطابا إلى شيخ الأزهر واستمع إلى فحوى الخطاب يقول له يا شيخ نحن أهل دين آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله عرفنا أن الله سبحانه وتعالى أرسل إبراهيم وأرسل موسى وأرسل النبيين يدعون إلى توحيد الله الواحد الأحد وهذا ما يدل عليه العهد القديم فآمنا بذلك وصدقنا به قال ثم أتانا المسيح فأخبرنا أن الله قد نسخ هذا وغير هذا فصار الله واحدا في الجوهر مثلثا في الأقانين الأب والابن والروح القدس فقلنا لله الأمر من قبل ومن بعد يفعل ما يشاء لا يعقب أحد على حكمه ولكننا فوجئنا أن نبيا خرج في بلاد العرب يزعم أن الله أرسله وأن الذي أرسله هو الله الواحد الأحد فهل تتناقض رسالات السماء هل يصلح أن يكون الله واحدا ثم يخبرنا بعد ذلك أنه ارتضى التثليث توحيدا ثم يعود فيخبرنا أنه واحد الأحد هذا أمر غير مفهوم هذا لب الرسالة والرسالة هذه نشرت مصورة في مجلة الأزهر وقتها في الشيخ جاد الحق علي جاد الحق استاذا في مقارنة الأديان أن يرد على خطاب هذا القس وكان رد الأستاذ مفحما كان رد الأستاذ أن دين الله واحد لم يتغير ولم يتبدل وأن التوحيد لا يجز عليه التبديل ولا التغيير ولكنكم أنتم غيرتم وبدلتم ثم ذكره بمجمع نيقية والمجامع الكنسية التي وقع فيها شيء من هذا وهم لا ينكرونه وهنا لظروف خاصة بيننا وبين جيراننا في الوطن تدخلت السلطات في الدولة وأوقفت الحوار وأوقفت الحديث لكن ظلت مجلة الأظهر شاهدا في عدد من أعدادها على هذه الحادثة أنا أريد من هذه الحديثة أن أخرج بشيء دين الله واحد لا يتبدل ولا يتغير ما كان إبراهيم يهوديا ولا مصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما دين واحد اتفق هذا الدين في مسائل المعتقد فلم تتغير فيه مسألة حتى أنبياء الله من لدى الآدم كان كل أمة أو كانت كل أمة تتبع نبيا لكنها لا تؤمن بهذا النبي وحده تؤمن بالنبيين جميعا ما كان في عصر هذا النبي وما كان قبله وما سيأتي بعده بل إن ربنا أخبرنا كما في آيات سورة آل عمران أنه أخذ الميثاق على النبيين بما أعطاهم وآتاهم من الكتاب والحكمة إذا جاءهم خاتم النبيين والمرسلين أن يؤمنوا به وأن يعرفوا له مكانته وقدره فكان الدين واحدا ولهذا نحن نقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أي والمؤمنون آمنوا بما أنزل إلى النبي من ربه آمنوا بمثل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم كل أي من النبي والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله نؤمن بهم جميعا الخمسة والعشرين المذكورين نصا في كتاب ربنا عز وجل نؤمن بهم تفصيلا والأنبياء الذين لم يذكروا تفصيلا وإنما ذكروا إجمالا نؤمن بهم إجمالا لكننا نؤمن بكل نبي ورسول أرسله الله عرفناه أم لم نعرفه لأننا لا نفرق بين أحد من رسل الله لا نفرق بين أحد منهم هذا هو منهجنا فإذا من تقلنا من أمور الإيمان ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي جنس الكتاب جنس الكتاب يعني الكتب والنبيين آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب يعني والكتب والنبيين هذا إيمان ثم يأتي العمل آت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة ثم تأتي أصول الأخلاق والمعاملات في الوفاء بالعهود في إيطاء إقام الصلاة وإيطاء الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والمراء وحين البأس هذا تفصيل القرآن لمسائل الدين وهذه المسائل آمن بها النبيون جميعا كلهم آمنوا بها ولهذا لما يأتي نبي الله نوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض يبعث يوم القيامة مع قومه قومه كذبوه فيسألهم ربهم ماذا أجبتم المرسلين فيقولون ما جاءنا من نذير يا رب ما أرسلت إلينا رسولا فيقول لهم ألم أرسل إليكم نوحا ألم يقم فيكم ألف سنة إلا خمسين يدعوكم إلى الله إلى الله الواحد الأحد يقولون لا ما جاءنا من نذير فيقول ربنا يا نوح ألم تنذرهم فيقول بلا يا رب فيقال لنوح من يشهد لك من يشهد لنوح أنه أقام ألف سنة إلا خمسين يدعو قوما يشهد له محمد وأمته يشهد له محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون يقولون يا ربي نحن نشهد أن نوحا جاء قومه وأنه أنذرهم وأنه بلغهم فيقولون يا ربي وكيف يشهدوا علينا ولم يحضروا في زماننا لم يكونوا في زماننا فيقولون يا ربي أتانا نبيك فقرأ علينا كتابك فكان فيما قرأ علينا قصة نوح وأنه قد جاء قومه وأنذر قومه وبلغ قومه فصرنا بهذا القرآن وإن كنا آخر الأمم زمانا إلا أننا صرنا به شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فضلنا الله بخير كتاب أنزل وبخير نبي أرسل فضلنا بهذا الدين في صورته النهائية في صورته التامة لأن الدين وإن كان واحدا في كل زمان ومكان إلا أن شرائع النبيين تختلف ويعتريها النسخ والتغيير والتبديل بحسب ظروف الزمان والمكان يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك أنا أول الناس بعيسى بن مريم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى الأنبياء إخوة لعلات علات يعني ضرائر الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة وأنجب من كل امرأة منهن ولدا صار الأولاد جميعا أبناء رجل واحد لكنهم أبناء نسوة متعددة ضرائر فيقال بنو العلات واحنا عندنا في اللغة العربية بنو الأعيان وبنو العلات وبنو الأخياط بنو الأعيان أبناء الرجل الواحد والمرأة الوحيدة الأشقاء وبنو العلات ينتسبون إلى رجل واحد وأمهات شتى أما بنو الأخياط فأمهم واحدة لكن آباؤهم شت إذا تزوجت المرأة من رجل فأنجمت منه أولادا ثم مات عنها أو طلقها فتزوجت من غيره فولدت له أولادا فالأولاد جميعا إخوة من الأم وقد جعل الله في الميراث نصيبا لبني الأعيان بالتعصيب ولبني العلات بالتعصيب ولبني الأخياف بالفرضية الشاهد هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف النبيين بأنهم إخوة لعلات ماذا يقصد النبي بهذا المعنى الأرض واحد لا الدين واحد أراد أن يستعير المعنى فقال دينهم واحد لا يتغير ولا يتبدل ولكن الشرائع شتى حتى في الشرائع نجد أن أصول الشرائع لا تتغير ولا تتبدل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فالصوم مفروض علينا ومفروض على من كان قبلنا لكن لا يلزم أن يكون جنس ما فرض علينا ونوعه في الكم والكيف هو عين ما فرض على من كان قبلنا ولهذا نحن نشهد آثاراً من صيام أهل الكتاب اليوم أهل الكتاب اليوم صائمون لكنهم يصومون صوماً غير صومنا الله أعلم هل كان صومون وعين صومنا ثم غيروا أم أن هذا هو الذي فرض عليهم هذه قضية نسكت عنها لكن صومنا واضح ومعروف وكذلك الصلوات أصول الصلاة واحدة في كل الأديان كل أتباع نبي يصلون لله الواحد الأحد ولهذا الملكة قالت لمريم اسجدي لربك واركعي مع الركعين السجود والركوع والصلاة مشروع في كل دين لكن لا يلزم أن تكون المشروعية في الكم والكيف سواء بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء والمعراج أول ما فرضت فرضت خمسين صلاة فرض الله عليه خمسين صلاة ثم خففها الله عنه وعنه إلى خمس فصارت خمسا في العمل وخمسين في الأجل منة من الله تبارك وتعالى وهذا معنى أن الشرائع تقبل التغيير والتبديل حسب ظروف الزمان والمكان كلما جاء نبي كلما جاء رسيل واقتدى ظروف الزمان أن يغير الله بعد ما شرع ليناسب أحوال الناس شرع لهم ما يناسبهم فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وآذن ربنا تبارك وتعالى بختم بنيان النبوة فلم يبقى بعد محمد النبي كانت شريعة محمد هي خاتمة الشرائع لا شريعة بعدها توصف أنها شريعة ربانية آه هناك شرائع بشرية تشريعات بشرية لكن الشريعة الربانية في صورتها الختامية والنهائية هي شريعة الإسلام هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا كان آخر ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشريعة الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة في آخر سنوات حياته وجعل يقول للناس خذوا عني مناسككم لعل لا ألقاكم بعد عام هذا ولهذا عرفت الحجة بحجة الوداع وفيها نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا هو الدين الذي ارتضاه ربنا لنا وكما يقول الشيخ شلتوت رحمه الله الإسلام عقيدة والشريعة بل هو عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك وآداب الإسلام كل ذلك الإسلام يشمل حياة المرء كلها بالإسلام تحيا الأمن المؤمنة بالإسلام يسير المؤمنون على صراط الله المستقيم حتى يجمعهم هذا الصراط إلى باب الجنة بالإسلام عقيدة وشريعة نسير خلف إمام واحد هذا الإمام الواحد هو محمد صلى الله عليه وسلم هو أسلتنا وهو قدوتنا وهو معلمنا وهو هادينا أرسله الله من هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجزى الله نبينا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته وإذا كانت شريعة الإسلام هي الشريعة الفاتمة التي لم تعقبها شريعة لم يأتي بعدها شرع إلهي لم يأتي بعدها شرع سماوي فكان لابد لهذه الشريعة أن تكون من المرونة مع الثبات بحيث تلبي حاجيات الناس في كل زمان ومكان ولهذا كانت النصوص الشرعية على قسمين نصوص الشرع على قسمين نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة ونصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة ونصوص النوع الثاني نصوص ظنية الثبوت قطعية الدلالة او ظنية الثبوت ظنية الدلالة عزيزي نفسر يعني الشيء الشيخ كلام ده صعب علينا وعزيزي نفسره في جزء من آية اسمه آية عدة المطلقة يقول ربنا تبارك وتعالى والمطلقات يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. أنا عديت خمس كلمات. والمطلقات يتربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه قاعدة قانونية، قاعدة عبودية، قاعدة سلوكية، قاعدة أخلاقية، قاعدة تحكم عدد المطلقات. وتحكم من يجوز لها الزواج ومن لا يجوز لها الزواج الكلمة تبدأ القاعدة تبدأ بكلمة المطلقات. يعني ايه والمطلقات كلمة واضحة في معناها كل امرأة طلقها زوجها كل امرأة طلقها زوجها تنطبق عليها هذه القاعدة ولا لا يبقى مطلقة تدخل في المطلقات ماذا تريد يا رب من المطلقات؟ قال يَتَربَّصْنَا يعني يَمْتَظِرْنَا استمّوا شوية طب هي عايزة تتجاوز اتطلعت وعايزة تتجاوز قلت له لا لا اسبر شوية استمّوا شوية طب استمّى اديه قال ثلاثة لفظ واضح ثلاث ايام ولا ثلاث شهور ولا ثلاث سنين قال ثلاثة قروق خذوا بالكوا لفظ ثلاثة لفظ واضح اللي بيدرس او بيدرس بصول فقه يقول هذا لفظ خاص دل على معنى دلالة قطعية ثلاثة يعني ثلاثة اعظمني ما فيش احد لي ثلاثة يعني اربعة ولا ثلاثة يعني اتنين ده احنا كلنا فهمين من ثلاثة تساوي ثلاثة طب قروه. نرجع لدواوين اللغة نواء الكلمة فيها كلام كتير في اللغة. طب ايه معنى القروق القروق جمع جمع القرق بعض الفقهاء قالوا ثلاثة قروق يعني حيضات يعني تحيد مرة بعد ما تطلع تحيد مرة وتطهر وتحيد مرة وتطهر وتحيد مرة ثالثة فيحل لها ان تتزوج بعض الحيضة الثالثة يبقى ثلاثة حيضات فريق آخر من أهل العلم قالوا لا ربنا لا يعني ثلاث حيضات ما ربنا يعني إيه قالوا يعني ثلاث أطهار ثلاثة إطهار أطهر يعني اية يعني ندمح وبعدين تطهر يبقى نعدD الطهر الأول وبعدين الطهر الثاني وبعدين الطهر الثالث فتتزوج بعد طهرها الثالث في فالحالة الأولى هتتزوج بعد الحيضة في الحالة الثالثية تزاد بعض الطهر وهل يحسب الطهر اللي تم في الطلاق ولا يحسب من بداية الطهر الذي وقع بعض الطلاق أقوال الفقهاء هنا إيه؟ تتعدد وتختلف وكل يرجح بحسب الدليل أنا عايز أقول لكم الفقهاء لو رجعنا لتفسير هذه الآية أو هذا الجزء من الآية أو رجعنا لكتب تفسير آيات الأحكام أو كتب أحاديث الأحكام أو أي كتاب من كتب الفقه أو كتب التفسير سنجد فقها عظيما في هذه الكلمات الخمس أول هذا الفقه إيه الخلاف في معنى القروق هي أطهار ولا حيضات واحد يقول لك ونحن نختلف ليه طب ليه ربنا ما جاب لناش لفظة ذات معنى واحد وتحسم لنا القضية هل عجز ربنا عن ذلك؟ لله لكن أراد ربنا أن يعطينا ألفاظ مرنة يستنبط منها الفقهاء معاني عديدة ليكون فيها توسعة على الأمة لأن الظروف والأحوال تتغير من مكان لمكان ولهذا من قال, من قال ثلاثة قروء بمعنى أطهار استند إلى قاعدة لغوية نحوية قالوا أن في في علم نحو مبحث اسم تمييز العدد والعدد إذا جاء مؤنثا يأتي المعدود مذكرا ولابد وإذا جاء العدد مذكرا يأتي المعدود مؤنثا ولابد ولهذا أقول ثلاث رجال ينفع ما ينفعش أقول ثلاثة رجال لأن رجال مذكر يبقى العدد لازم إذ إيه؟ مؤنث طب ما تيجي تطبخ القعدة دي على الآية قالوا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة العدد مؤنث في علامة التأمير يبقى قرؤته بايه أطهار جمعة طهر لأن الطهر كلمة مذكرة الفريق الآخر قال له احنا عندنا أدل احنا رغلين احنا برضو عندنا أدل ايه مش هقول كده حيضات بالعافية مرحب بالحاج محمد سليمي جزاك الله خيرا على هذا الحضور الطيب مع إنه ضخر عليه شويات والآن نكمل الدرس إن شاء الله. بارك الله فيك خلاصة القول حتى لا أتيلو عليكم جاءت شريعة الإسلام تجمع. بين الثبات والمرونة كما تجمع بين الربانية والإنسانية فهي شريعة ربانية من عند رب العالمين سبحانه وتعالى جاءت في كتاب من عندي ملك حكيم حميد كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبيانها النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل إلينا من سنته بيانا شافيا كافية لكن لأن هذه الشريعة ستحكم أمور الناس في كل زمان ومكان لأن هذه الشريعة ستحكم الناس في كل زمان ومكان كان لابد وأن تتسم في أمورها المعاملاتية بالمرونة، ولهذا ملاحظ، وأنا أرجع للآية، الآية قرط والمطلقات فهي عامة في كل مطلقة، لكننا نجد أن آيات أخرى خصت هذه الآية. فقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي بعض حملهن أخرجت المطلقة الحامل من هذه الآية من مدلول هذه الآية فالمطلقة الحامل لابد أن تمضي عدتها حتى تضع حملها وكذلك أخرجت التي يائست من المحيد أو التي لم تحد من عمون هذه الآية فصارت عدتها ثلاثة أشهر إلى غير ذلك من الفقه الواسع الفقه الواسع الذي دل عليه هذا الشرع الشريعة الإسلامية حينما تكلمت في عبادات الناس جاءت بتفصيل أكثر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات في اليوم والليلة ونحن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة صلى الصبح ركعتين يجهر فيهما بالقراءة حينما يطلع الفجر الصادق ونهى عن أن نصلي عند شروق الشمس صلى الظهر أربعا لا يجهر فيهما بالقراءة صلى العصر أربعا صلى المغرب ثلاثا صلى العشاء أربعا ونحن على ذلك نقتفي ونسير خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا نقول إن الصلاة تتطور مع تغير الزمان بل إن معظم ما جاء في الصلاة ومن قبيل التوقيف والذي نختلف عليه جزئيات صغيرة بسبب اختلاف الواصفين لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ينزل إلى السجود على ركبتيه أو على يديه نختلف في هذه المثالة لاختلاف الصفة المنقولة إلينا واختلاف ترجيح المرجحين فيها وعكذا لكن الصلاة توقيفية الودوء توقيفي لأن الصلاة كأصول الدين كالعقائد لا تقبل التطور لا تغيير فيها ولا تبديل لكن حينما نأتي إلى المعاملات معاملات الناس الناس كانوا يتعاملون قبل محمد صلى الله عليه وسلم يعني نحن نعلم من سيرته أنه كان يتاجر في أموال خديجة قبل البعثة وبعض البعثة قبل البعثة طب بأي شريعة كان يبيع, يبيع ويشتري بأي شريعة وبأي قانون بالمتاح وقتها سواء بقايا دين إبراهيم أو بقاء الأديان الأخرى أو حتى مرتباه الناس وتعارف عليه الناس بغض النظر عن الدين فالناس مؤمنهم وكافرهم يبيعون ويشترون لكن الشريعة جاءت تتعامل مع هذا فوضعت لنا أصولا عامة حدثنا ربنا عن البيع فقال في عبارة جامعة وأحل الله البيع وحرم الربا وهذه الآية قطعية الدلالة قطعية الدلالة في ايه قطعية الدلالة في التفرقة بين البيع وبين الربع اقول تاني واحل الله البيع وحرم الربع هنا معنى قطعي لا نختلف عليه ان البيع يختلف عن الربع البيع لو حكم والربع له حكم واحد يقول لي عم الشيخ طب ما تقول الآية قطعية في ان البيع حلال والربا حرام اقول لك لا هنا الظاهر هو الذي دل على حل البيع وحرمة الربا ما الدليل الدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ايها بيوعا فحرمها لو كان كل بيح حلال لو كان كل بيع حلالا لم تهت القضية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة انظر لهذا السؤال يعني إيه رأيك يا رسول الله لو إحنا استخرجنا عن طريق التصنيع من شحوم الميتة مادة طلئية ندهن بها السفن أو نستخرج من شحوم الميتة مادة وقود قالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها الناس ويطمى بها السفن قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم أكلها جملوه لما حرم الله عليهم أكله جملوه دخلوا في الصناعة جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه الشاهد هنا إن هذا البيع حرام ولا حلال حرام مع إن ربنا قال وأحلا الله البيع بس مش كل بي حلال ولهذا عندنا بيوع تدور بين الحرمة والكرهية ليش إذا شاهد البيع رشا او دخل فيه رشا اه من غشانه فليس منه التبليس والغبن مردود وهكذا نجد تفصيلات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع المكرهة او البيع المحرمة ودي استثناء من قائدة حل البيع ولهذا نقول البيع حلال الا ما خالف الشرع ما تبقىش القاعدة كل بيع حلال وفلاص. البيع حلال إلا ما جاء الشرع دالا على تحريماً لكن نقول في الصلاة ما نقول في أي صلاة حلال إلا ما جاء الشرع به أو لا الصلاة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عليه ونعمل به فصارت العبادات توقيفية وصارت المعاملات كليات نستنبط منها ونستخرج منها الكلام ده لو جينا ننقله من البيع والربا ونطبقه مثلا في الاقتصاد والسياسة مجالات أرحب وأوسع ما هو البيع اقتصاد والشورى سياسة احنا عندنا سياسة شرعية يعني سياسة لا تخالف الشرع مش سياسة توافق الشرع لا لا تخالف الشرع قد توافق الشرع وقد لا توافقه لكنها لا تخالفه ناخد بالنا من الكلام دي. يبقى دي كلها سياسة شرعية والاصل فيها السعة الاصل فيها ان يجتهد المجتهدون وان يبذل المجتهدون جهدهم ليصلوا الى ما يحقق لهم النصوحة في زمانهم طب انا عايز ادرى امسلة بسيطة وسريعة اية الامانات آية الأمانات في صورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمة يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوي له الأيتم دول جاء جاءت متصلتين في سورة النساء ولما ننصر لقول ربنا إن الله يأمركم نقول سمعا وطاعا يا رب ننفذ لما تأمر يا رب إن الله يأمركم أن تؤدوا نؤدي إيه شرب؟ قال الأمانات والأمانات نفظ الجمع دخل عليها الألف واللام فصارت عند علماء البيان للعموم يعني سواء كانت الأمانة مالية أو كانت الأمانة تعبدية إيه الفرق بين الأمانة المالية والأمانة التعبدية؟ الأمانة المالية رجل يثق فيه أو يثق فيك أو استودعك أمانه قال هذه العشرة آلاف وديعة عندك آتي أقبضها منك منك بعد شهر مثل فلو جاءك بعد شهر يطلب منك الأمانة فجحتها يبقى أنت لم تؤدي الأمانات إلى أهله أدي أمانة مليئة طب لو قمت الفجر عشان تصلي الفجر والجو بارد وعيس تتوضى فترضيت دون أن تصبر الوضوء أو اغتسلت دون أن تتم الغسل أو ما اغتسلتش أصلاً وقلت هصلي كده هل تصح صلاتك؟ لا تصح صلاتك ويقال لك الغسل أمانة غسل الجنابة أمانة وإسباغ المجيء أمانة فالأمانات نفظة عمّت كل ما هو تعبدي وما هو معاملاتي لكن لما نجي ننظر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنني ممكن أن أسأل نفسي إيه علاقة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تستعملني ألا تستعملني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أباثر إني أراك ضعيفة إني أراك ضعيفة وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها والله لو نظرنا لهذا المعنى في هذه الفقرة إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة لم وجدنا مسلما يرشح نفسه رشح نفسي ليه عشان اتحمل مصيبة عشان اشيل على كتفي عبء انا ربما لا اكون مؤهلا له انها امانة عظيمة ويوم الايامة خزي ندامة الا الا من اخذها بحقها وحقها كما قال النبي ان يكونه اصبح الناس اصبح الموجودين وتختاره الأمة وأدى الذي عليه فيها أدى الأمانة إلى أهلها أعطى كله حق حق طب بالله عليكم أبو ذر ضعيف فيه إني أرك ضعيفا وفي رواية قال له لا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين فين الضعف ده أبو ذر ما بيخافش من حد لا يخشى في الله لو متلائم لا ضعف أبو ذر هنا أنه رجل عاطفي رجل عاطفة يغلب بالعاطفة على العقل في أمور كثيرة ولعل هذا التغليب للعاطفة على العقل لا يجعله يحسن أداء الأمانات إلهية يجيلك واحد يعيط لك يصعب عليك تديله ويطلع هو إيه كذاب ونصاب عشان كده كان عمر بن الخطاب يقول لست بالخب أنا مش مخادع ولكن الخب لا يخدعني المخدع معرفش يضحك عليه راجل عندي فطمة أمين فمن شروط الأمانة هنا الفطمة من شروط الأمانة القوة من شروط الأمانة معرفة كيف تؤدي الحقوق إلى أصحابه ربنا قال في القرآن الكريم على لسان ابنة العبد الصالح قالت يا آبة استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وعلى لسان نبي الله يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم لبنا من حفظ علم أمانة قوة دي مؤهلات عشان ثم ورع وخشي من الله وخوف لكي تؤدي لكل ذي حق حقه. لقد كان عمر بن الخطاب مثالا رائعا للحاكم العادل في الإسلام ومع هذا كان يقول وجدت أني خرجت منها كفافا لا علي ولا لي يخشى ويخاف لأن من شروط متحمل الأمان أن يكون عنده خوف من الله يحاسب نفسه وعمر هو الذي قال حاسبه أنفسكم قبل أن تحاسبوا كلام في غاية الوضوح وتصبح من خيانة الأمانة أن يبايع الرجل لا تبايعه إلا لدنيا آه هتعمل لنا إيه هتدينا إيه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من هؤلاء الثلاثة رجل بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يوفي خيانة وأمانة يبقى لما نفهم الأمانة بهذا المعنى يأتي بعدها وإذا حكمتم بين الناس الكلام هنا للقضاء أن تحكموا بالعدل بالحق بالقصد ثم يأتي الخطاب يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول اطيعوا الله في كل ما أمر به فلا يأمركم إلا بخير وأطيعوا الرسول في كل ما يأمركم به فلا يرشدكم إلا إلى خير ثم لم يقل لنا وأطيعوا أولي الأمر وإنما حذف نفزة اطيعوا قال وأولي الأمر منكم فكان المعنى وأولي الأمر منكم إذا أمروكم بما لا يخالف حكم الله وطاعة الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف هذه ضوابط الأمة لو ضيعتها إذا ضيعت الأمانة وتحت هذه الضوابط طرق لاختيار كثيرة الشورى وتشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم ورسول كان يشاور لكن شوفوا الصحابة اختاروا الصديق في سقيفة بني ساعدة وكان اختيار الصديق يعني تقدر تقول عليه بالمعنى المصري بالصدفة بدون ترتيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي الصحابة لسه ما فقوش من صدمة وفاة الرسول جاء رجلان من الأنصار لأبي بكر فقال أدركوا إخوانكم من الأنصار قبل أن يختلفوا فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ثلاثة من المهاجرين إلى سقيفة بني سعدة وقد اجتمع فيها الأنصار يريدون أن يولوا سعد بن عبادة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر وتكلم وقال إن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من القريش يا معشر الأنصار أنت لكم سابقة وخير لكن العرب شتنقاد إلا لقريش نحن الأمراء وأنتم الوزراء لما قال له الحباب بن المنذر منا أمير ومنكم أمير رفض الصحابة رفض المهاجرون وما كان منهم إلا أن وقفوا عاجزين أمام الشخصية المبهرة التي لا يختلف عليها اثنان شخصية الصديق وجود الصديق شخصية في هذا المجتمع والذي الذي قضى على الفتنة والخلاف قال عمر أبسط يدك يا أبا بكر فلأبيعك فبيعه عمر فتتابع المهاجرون والأنصار على بيعته وفي اليوم الثاني جلس على المنبر وبيعه عموم المسلمين. شن كده كان عمر بن الخطاب يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلته. أقولها تاني؟ كما في صحيح البخاري إن بيعة أبي بكر كانت فلته وقَالَ الله المؤمنين شرها أبو بكر لما جاء حضرته الوفاة ما حبش يعيد الكره مرة أخرى، لكن هل أنا هعرض على الأمة شخص واحد؟ فعرض على الأمة عمر بن الخطاب استخلف عمر وقال يا أمة محمد هذا عمر أما رضيته لكم فهل ترضونه لأنفسكم فرضيته الأمة فلما طعن عمر وجاء الصحابة يعودونه قالوا له ألا تستخلف قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترك فقد ترك من هو خير مني فعلموا أنه لم يستخلف لأنه اختار ما فعله رسول الله رسول الله ترك الأمة بغير بيان خليفة وجعل الأمر شورة في الستة بقية العشر المبشرين بالجنة لاحظ باعت أبو بكر فلتة باعت عمر بالاستخلاف باعت عثمان جاءت بعد شورة في أهل الحل والعقد من بقية العشرة الصحابة لم يتفقوا على صورة واحدة لا للبيعة ولا للشورى هم متفقين إنهم ما يتفقوش لا بهذا فتح الله عليهم في الاجتهاد وهذه آليات العصر وإمكانياته آلياته العصر وإمكانياته المهربة ممكن نستخدم السمريق الزجاجي مش مانع صحيحنا المهربة بنستخدم كل الناس أو بنقول للناس كلهم مش كل الناس بيصوتهم. ما ماهنا عندنا المهربة أعلى نصب تصويت تشوف في تاريخ مصر في الاستفتاء اللي فات وفي الاستفتاء اللي فات لما قالوا الانتخاب بالبطاقة الشخصية كان عدد المسموح لهم بالتصويت كام؟ 45 مليون طب عدد سكان مصر كام؟ 85 مليون يعني تقريبا نص عدد السكان لأن النص الثاني إما صغير تحت 18 سنة وإما غير ذي أهلية ملوش أهلية الانتخاب زي ضابط الجيش يقول لك لا بتقول الجيش ما ينتخبوش بتاع الشرطة ما ينتخبش بتاع القضاء ما ينتخبش دول ممنوعين بنص القانون فصار الله ينتخبه 45 مليون راح منهم كام 18. 18 يبقى المسألة مش كل الناس اللي تنتخب عشان ما فيش واحد يقول لي ده أنا عايز ديمقراطية وكل واحد يقول رأيه ما هو الحقيقة الديمقراطية بتفرز ليا ايه بتفرز ليا برضو اقلية مؤثرة المسلمين عرفوا هذه الأقلية المؤثرة باسم أهل الحل والعقد الناس اللي بتحله بتربط الناس الذين إذا قال الواحد منهم قولا تبعه عليه أمة يبدأ إيه؟ ده مؤثر الشاهد الذي أريد أن أخرج به من هذا من تفصيلات هذه الأشياء ليست موجودة في كتاب الله ولا في سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هي متروكة لاجتهاد الأمة وطالما هي متروكة لاجتهاد الأمة المهم إنها لا تخالف الشريعة لكن لا يشترط أن تتفق مع ما جاء في النص الشرعي لأن نصوص الشرع محدودة وحوادث الزمان غير محدودة ولهذا نزم الاجتهاد ولزم بذل الجهد لاستنباط الأحكام الشرعية الإمام مالك لما طلب منه يعمل الموطا الخليفه المنصور قال له ايه قال له اعمل لنا كتاب يا امام اجتنب فيه تشديدات عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان راجل متشدد في الوقوف على السنة السنه زعل عليه سنن النهارده سنه واقف للناس على واحده ده كان منهج عبد الله بن عمر عشان ما ترموش على حد متشدد في سنة منهج مين عبد الله بن عمر كان يقابل منهج عبد الله بن عباس رجل شديد التيسير على الناس يبقى ابن عمر ايه متشدد في السنة وابن عباس ايه موسع للناس وميسر على الناس ففي رخص كتير فالخليفة قاله قال نبعي عن تشجدات ابن عمر وعن رخص ابن عباس وهات وهتلنا منهج وصفي وكتبهن لكده في كتاب فكتب كتاب سمائه الموطأ كلام ده في القرن الثالث قبل ذلك بقليل لما عمل الكتاب جيل خليفة قال بس لاخد منه نسخ ونبعتها في أمصار المسلمين في بلاد فارس في بلاد العراق في بلاد مصر في بلاد المغرب العربي في بلاد الأندلس نرسل هذه البلاد فملك قال له بالله عليك لا تفعل يا أمير المؤمنين اوعى بعد كتابي هذه البلاد ليه انت مش عايز كتابك ينتشر قال فإن الصحابة قد اختلفوا ارتحلوا في البلاد ولكل منهم فقه واستنباط فصار في كل بلد مدرسة فقهية فلو حملنا الناس على قول واحد لحملنا الناس على ما لا يطيقون فصارت الشريعة شريعة السعة وسار الفقه فقه السعة وكما يقول ابن القيم الفقه نوعان فقه في نفس النص وفقه في تنزيل النص على الوقائع والفقيه الحق هو من فهم النص حقا وأحسن تطبيقه على الواقعة حقا وصدقا ليكون محققا لمصالح العباد أنا بعد هذه المقدمة هرجع للشعار الذي يرفع منذ سنوات عديدة الإسلام هو الحل أقول هذه كلمة حق هذه كلمة حق لكن لا يراد بها الحق دائما لأن فيها غموض فيها عدم وضوح ليه؟ لماذا؟ أقول الإسلام حق لا خلاف هذا دين الله من ناد آدم؟ وإلى أن يرث الله الأرض من عليها هو الإسلام هو دين موسى وعيسى ومحمد ودين آدم ونوح وإدريس وإبراهيم كل أنبياء الله ورسله دانوا بالإسلام لكن الشرائع اختلفت وكذلك هذه الشريعة أما تحدثت في السياسة والاقتصاد لم تأتي بنصوص قطعية وإنما جاءت بالظنيات لتعطينا فرصة للاكتهاد ولهذا أنا أقول لإخواني مثلا في جامعة الإخوان المسلمين إنت رفعتوا هذا الشعار ترفعته في الإسلام المتفق عليه ولا رفعته عشان تحللنا مشاكل اقتصادية وأمور سياسية تتعلق بالحكم يقول لك لا نبنى عرض برنامج نعرض عليكم في إيه في أمور السياسة والحكم لننهر بالأمة أقول له هذا ليس هو الإسلام الذي تعرضه هذا رؤيتك وهذا اجتهادك وأنت إذا أحسنت الاجتهاد أصبت أصبت في اجتهادك لكن ربما تصيب في النتيجة وربما تخطئ المجتهد بطبعه إيه مأجور في كل حال لكنه يخطئ ويصيب فلا تحمل اجتهادك اسم الإسلام أو لا تحمل الإسلام وبال اجتهادك ألي بقولي الكلام ده ليه لأن احنا عرضة, عرضة في الأيام القديمة أن احنا نفاجأ ان شاء الله هذا يكون نفاجأ بأغلبية مسلمة او أغلبية تحمل هم الاسلاميا وفكر اسلاميا في مجلس الشعب وشوره وقد يكون رئيس دولة ونحو هذا ونحن نرجو هذا لكن لو لو قلنا للناس ان احنا جايبين لكم الاسلام عشان نحل لكم الاسكان جايبين لكم الاسلام عشان نحل لكم مشكلة الخبز والقمح جايبين لكم الاسلام عشان نحل مشكلة مياه النيل وبعدين معرفناش نحل المشاكل دية الناس هتقول ده الإسلام, الإسلام فاشل والحقيقة الإسلام لا يفشل إنه فاشل إحنا مش الإسلام عشان كده لما تعرض علي رؤية لسياسة الأمة كل هذه رؤيتي وهذا اجتهادي وإياك أن تقول لي هذا هو الإسلام لأن المقطوع من الإسلام إحنا متفقين عليه ما فيش عليه خلاف وإنما أنت الآن تعرض علي أموراً ظنية أنت تعرض علي اجتهادات ورؤى وبعدهم لكي يتطبح الأمر أقول إن هذا الذي قلته لكم ليس من عندي ولا من جيبي ولا من كيسي وإنما هذا الذي قلته لكم أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل وقال أغزوا باسم الله لا تقتلوا وليدا ولا كذا وكأعطى أداب في الحرب، ثم ذكر وصية في آخر الحديث أريد أن أقف عليها ونشرحها. قال لأميره قائد السرية وإذا حاصرت أهل حصن، أنت تخشى في معارك، وهتضطر تضطر إن انت تخش في المساومات مع الناس دول من غير المسلمين، إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك. أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك أنت فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا خدوا من الحتة دي قوي أمير سرية الرسول هو المفوض الرسول هو المعينه قال له أتروح هتحاصر بلد أهل البلد لك عايزين ننزل على حكمك لا عايزين ننزل على حكم الله قول لهم ما مقدرش نزلكوا على حكم الله لكن أقدر نزلكوا على إيه على حكم أنا حكم السياسة لأني لا أدري لأنك لا تدري أتصيبوا فيهم حكم الله أم لا طب الكلام ده ممتوق الرسول صلى الله عليه وسلم هو طب تعالوا ننظروا في فعله في غزوة الأحزاب وبسرعة كده خمسة آلاف مقاتل كافر مشرك تحزب يريدون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد سكان المسلمين في المدينة في هذا التوقيت بما فيهم الرجال والنساء والصبيان لم يتجاوز ألفين عدد المسلمين أولاً عن آخر كبيراً وصغيراً ألفين عدد جنود المسلمين كم خمسة آلاف طبعا الرسول له عيون تراقب الطرق فنظروا الجيش واختبروا حاله وأرسلوا ويخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول فكر ماذا نصنع لنقوة ونواجه هذا الجيش فجاءت فكرة سلمان الفارسي ان احنا نحفر خندق خد باك دا سياسة هم لا في قرآن ولا في سنة سياسة نحفر خندق الخندق دا يبقى ايه مثلا زي من هنا الاخر الصور يكون واسع وعميق وطويل بطول المكان اللي احنا واقفين فيه كجيش عشان محدش يعرف خش يهجم علينا لان الخمس سلاف لو دخلوا على الف واحد او تسعمائة واحد ممكن ايه يقضوا عليهم فرسول حفر الخندق قبل ان يأتي الجيش وبعدين وصف جيشه خلف الجبل جعل الجبل في ظهره عشان يبقى الخندق ساتر طبيعي أو ساتر صناعي من أمامه زي ما إسرائيه كده عملت خط بارليف قناة السويس وبعدها ساتر ترابي طويل مرتفع الرسول عمل خندق منخفض اللي عايز يقتحمه لازم ينزل وزنزل ينزله واحد واحد نقدر نستضهم بالسهام وبالرماح ونقدر إيه نحاربهم بهذه الصورة باقي حتة واحدة في ألأ منها آه اليهود حلفاءنا من اليهود اللي بيقيموا في طرف المدينة ماذا لو اتفقوا مع الغزاة تبقى نصيبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على الحلف مع بني قليزة انتم معانا في نفس المدينة احنا بينا وبينكم وديكم معاهدة دفاع مشترك احنا امة واحدة احنا عايشين في بلد واحد المسلمون واليهود في هذه المدينة لهم ما لهم وعليهم ما عليهم كما في دستور المدينة المشركين وقفوا أمام الخندق عاجزين مش قادرين يقتحموا يوم اتنين تلاتة اسبوع اسبوعين مش عارفين يقتحموا والناس العرب جايين من كل حتة عاجزين يخلصوا وروحهم فبقت المشكلة البرد والريح الشديدة قالوا بس ما فيش إلا فكرة واحدة حل واحد نعمله نبعث اليهود بني قراز هم اللي يضربوننا محمد من الخلف وتبقى العملية انتهت عما يجي يرد عليهم بسطرهم احنا نقتح من خندق وفعلا راسلوا يهود بن قرزة وكادوا يتفقوا على ان يفنوا الجيش المسلم ولكن قدر الله عز وجل ان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وان يرسل رجلا كان مشركا في اسلم نعيم بن مسعود فيوقع الوقيعة بين الفريقين فلم تحدث هذه وانهزم المشركون بريح وبجنود لم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الملائكة ورجع الجيش الكافر وأمن المسلمون فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدب ويقاتل هؤلاء الخوانة من بني قريصة فلما وصل عليهم قال لأصحاب لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريزة فلما وصل إلى بني قريزة وجدهم قد دخلوا الحصول وأغلقوها ووقفوا في أعلاها يرنون الجيش بالسهان والنبال والرماح فوقف يحاصرهم فترة حتى ألقى الله الرعب في قلوبهم فقالوا يا محمد ننزل على حكم حليفنا نحن بيننا وبينك واحد منكم يحكم فينا ننزل على حكم حليفنا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان حليف بني قريزة في الجاهلية وظل حليفهم في الإسلام وكان سعدا كان سعد قد أصيبه في معركة الخندق وكان يمرض فحمل وجاء به إلى بني قريزة فقال لهم قال يا بني قريزة أرضيتم أن تنزيلوا على حكمي قالوا بلى أنت حليفنا ننزل على حكمك فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستحي أن يقول وتنزل على حكم يا رسول الله لأن هذا لا يليق فقال ومن هناك ومن هناك لم يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من هناك وقد تأطى رأسه في الأرض حيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد أرى أن تقتل المقاتلة وتسب الظهرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات إذا حكم بحكم الله ولا حكم سعد حكم سعد لكن حكم سعد وافق الحق حكم سعد وافق الحق احنا في زمن النبي نقدر نعرف الحكم وافق الحق ام لم يوافق الحق بالرجوع الى النبي لكن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى أمامنا إلا إيه إلا الاجتهاد ولهذا نقول لإخواننا إذا قالوا لنا الإسلام هو الحل نقول لهم صدقتم كلمة حق لكن ماذا تريدون بها إذا أردتم السياسة والاقتصاد والتمنيه البشرية وهذه الأشياء فهذه سياسات المهم فيها أن نخالف الشريعة لكن الرؤى والاجتهادات فيها واسعة فإذا قلت أنت لي أن هذا هو الإسلام أقول لك لا أقول لك لا ليس هو الإسلام وإنما هو رؤيتك هو اجتهادك مدرستك طريقتك قد تصيب وقد تخطئ وقد تكون لي أنا رؤية مخالفة قد تصيب وقد تخطئ والمهم من إحنا نحاول في اجتهاداتنا أن نبغي المصلحة وأن نضرع المفاسد ونحقق المصالح بهذا يكون دعوتنا للإسلام دعوة واضحة عشان ما يجيش واحد يقول أنا مش عايز زولة دينية أقول له يعني إيه دولة دينية يقول لي يعني لا يحكمني يقول لي ده حكم ربنا هو ما أنا فعلا لو قلته ده حكم ربنا أبقى كداب لأنني بكلمه في معهدة بكلمه في اقتصاب بكلمه. المهم من الحكم لا يخالف المقطوع به من حكم الله لكن أنا عندي ساعة ساعة في المرن في المتغير لكي ندرس ما يحقق لنا مصالح فإذا ثبت فشل هذه التجربة بحثنا عن تجربة أخرى أو قدمنا من يعرض علينا تجربة أكثر نجاحا ونستثمر هذا تحت مظلة الإسلام ولهذا أنا أقول وأقولها دائما أقولها دائما ونحن الآن بصدد وضع السور الجديد بعد عدة أشهر في قرابة سنة أقول الليحة القانون الليحة فوق القانون فوق القانون الدستور والإعلام الدستوري بيقولوا عليه أم الدستور أم الدستور أنا أقول لهم وشريعة الله فوق كل ذلك وشرع الله فوق كل ذلك لكن شرع الله القطعي أما الظني فقد ترك لنا الأمر لنجتهد ترك لنا الأمر لنبحث فيما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد وبهذا نحسن عرض الإسلام على الناس فيقبله الناس أما إذا أسأنا عرضه أو أسأنا فهمه ثم قل للناس هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام لما استوعب الناس هذا الذي نعرضه ربما رفضوا الإسلام الذي نعرض فنقول قد أسأنا ونحن نريد أن نصلح أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.